رحمه الله تعالى الأصل الثاني والسلاسون الأمانة العلمية يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل ماذا يعني بالأمانة العلمية في العمل ألا يخالف فعله قوله والله تعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان حملها الإنسان الظلوم الجهول فضيعها طلبا يعني الأمانة وضيعها تحملا وها هو يضيعها ثالثة عملا فإياكم ثم إياكم أن تكونوا قوالب علم فإياكم ثم إياكم أن تكونوا قوالب علم وإنما كونوا حيث قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن تطالب العلم على خطر عظيم وما الخطر الذي عليه أن لا يكون فعله من علمه أو في علمه وأن لا يكون علمه في فعله فأنتم على خطر عظيم من هذا واسكروا دعاءكم في صلواتكم جميعها تقولون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم يهود قوم عالموا ولم يعملوا وفي كتاب الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون والكلام على تقدير أجننتم أجننتم ولذا كان سنة الله فيه أو عقاب الله له أن يكون أول من يعذب وهو من لم يحمل الأمانة ماذا عملا وأولئك دعاة ولكن على أبواب جهنم لما يدعون الناس بأعمالهم إلى جهنم ولا ينفعهم ساعتها قولهم ولو كان دعوة إلى الجنة ونسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والحفظ فالأمانة ثقيلة يا طلبة العلم نعم ثقيلة إلا من عون الله سبحانه وتعالى على حملها وأدائها والإنسان كلما استزاد علما كلما استزاد من حجة الله تعالى عليه يوم القيامة ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمله نعم عن عمله يسأل ولا يسأله الله عن علمه إذ ما ينفعه علمه يومها إلا ماذا إلا أن يكون عملا صحيح ما ينفعه علمه إلا أن يكون عملا والثالث أقول من مقالات أهل العلم الذهبية العلم يزكو بالعمل يعني كلما اجتهد الإنسان عملا كلما زكى بذلك علمه وزكى يعني نما. إذن فا استزادة العلم من استزادة, من استزادة من استزادة العمل استزادة استزادة العلم من استزادة العمل فتزداد علما بقدر ما تزيد عملا هذا فعلا هذا فعل يا طالب العلم وهذه أمانة أخرى وهي أمانة الأداء وهي أمانة الأداء في النفس قال والبلاغ وأمانة البلاغ قد سبق قد سبق ذكر شيء منها ولكن ما لي لا أستدرك على نفسي والاستدراك من طبيعة البشر أو ما لي لا أزيدكم في هذا الباب ورب العالمين قال وقل رب زدني علما صحيح فأقول ومن أمانة البلاغ يعني في العلم ونسبته إلى قائله وسنة الله في من يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أن يفتضحوا لأنهم أرادوا رفعة وشرف ورب العالمين يعامل الإنسان بنقيض ماذا قصده فمن طلب الشرف بمثل هذا افتضح في حينه صحيح وإليك بعض فضائح هذه الفتن فهذا مسكين يعد على كتب أهل العلم يسرقها ويسرق جهدهم بالليل فإذا جاء النهار قال لا تسمعوا لفلان وفلان و قد بليت زمنا بالعمل مع بعضهم وكان من شرطهم لا تقول أو لا تقول حدف الألباني أو لا تقول صحح الألباني ضعف الألباني وإنما أعلو بالسند ومعروف أن النزول سفول والعلو شرف للإسناد فقلت ما مشكلة وما الألباني إلا ماذا آخر سلسلة مباركة والألبان ما يأتي من عند نفسه بما يأتي به إنما هو رجل في ركب العلماء يسير ويتمسك أشد ما تمسك بغرسهم فليس هو تلك الشاردة الواردة الشاردة عن أهل العلم ولا ذلك الرجل المتشبع بما لم يعطى وإنما هو أمين على العلم فما لنا ولكن خبرتهم يوما ما يسرقون جهد الألباني أي سرقة سرقة مرة وسرقة لص محترف على طريقة العوام عندنا يقول أعطي العيش لخبازه ولو أكله هذا الخباز يأكله كله فمرة أحالته موسوعة أطراف الحديث إلى كتاب الشيخ الألباني الإرواء وتعلمون أن الشيخ الألباني ما رضي عن مصنف كتبه بيديه كما رضي عن ماذا عن الإرواء حتى قيل لولا لم يؤلف الألباني إلا الإرواء لكان كافيا أن يضعه في مصاف ماذا الكبار وإلى جوار لأئمة الأعلام المهم ومن عجب أن ناسا شككوا في نية الشيخ الألباني في الإرواء أيضا فليس الرجل يسلم من مقالة طاعن ولو سكن كهفا فوق جبل. فكتب الرجل تصوير من صفحة كذا إلى صفحة كذا الارواء مجلد كذا. قلت ما بال الشيخ صارت له وجهل يو. ألسنا على شرط لا تقول صحح الألباني ضعف الألباني؟ قال لا يمنع يا أخي أن نستفيد من الرجل. هذه سمي استفادة. ذلك يسمى الغش في الامتحانات مساعدة وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان أخ يعين أخا على النجاح والتفوق يا سلام وكم عند القوم من حجة ولكنها كصراب بخيعة يصدق عليها قول القائل حجج تهافت كالزجاج تخالها وكل كاسر مكسور المهم فقلت ما بال الشيخ صارت له وجهة اليوم قال لا يمنع أن نستفيد من الرجل يا أخي قلت ما أراك تستفيد إنما أنت الآن يعني تأخذ جهد الرجل أو تأكل جهد الرجل ولكن اسمه أنت بهذا تفتضح لأن الشيخ البان له سنة أنه يحيل على مصنفاته للأخرى يقول أحوي لك إلى الضعيفة بينت شأن فلان وحيلك إلى الصحيحة فانظر هناك تجد كذا فمعلومات الشيخ الباني أحيانا لا تكون كاملة إنما الشغل الباني يحيلك إلى ماذا إلى مصنفاته الأخرى وهذا ما يدل على أن الشيخ الباني يعني رجل حافظ متقن كالمسمار في الساج لأن ما يزهل هناك عما كتبه هنا وإنما علمه في رأسه ماذا دوار يشد بعضه بعضا كالسلسلة وكالحلقات كالحلقات و كالرباط الموسع. فقالت ما إن ثم كل دب بيطلع فين في المونتاج يعني سيكتب وقد بينت ضعف فلان آنفاً. دور تعلان فا أين تجدها هذه أمانة البلاغ؟ إنما أولئك يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا والمتشبع بما لم يعطى كلابس سوبي زور وترى لباس الزور ماذا ما يستر إنما يشف ويصف ويا ويل من سطر نفسه بشفاف يا ويل من سطر نفسه بشفاف وما ملابس الزور إلا شفاف ولا يشين الرجل أن يقول حدثنا فلان أخبرنا فلان سمعت فلانا وقد كانت سنة فيهم جارية وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أولا الركب يقول حدثني تميم الداري الله ومن تميم وأنت رسول الله وتميم ما أعطاك إلا شيئا هو هو عندك وأنت القائل فلما وافق ماذا ما عندي ما فعل تميم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع قاعدة الأدب فينسب العلم لمن لقائله ولطالما نسبت تلك اللطيفة إلى واحد من صبية صغار علمنيها كنت أقول له يا عمار أنت جدع فكان يقول هذه كلمة غير طيبة فرجعت إلى اللغة لأجد أن الجدع هو من من قطعت أنفه زللا فأصاب عمار وأخطأت أعلم عمار وتعلمت، ومن أمانة البلاغ الرجوع إلى الحق وتصويب الخطأ والاستدراك، ويقولون من أخطأ لا يصلح خطأ، فقد أخطأ ماذا مرتين؟ من أخطأ لا يصلح خطأ فقد أخطأ مرتين فكيف إذا رأيته يستمر عليه فهذا خطأ ماذا ثالث وأما الرابع هو أشنعها أن يدافع عنه بعد أن تبين له وهذه سنة المشرقين يجادلون في الحق من بعد ماذا ما تبين لهم ولذا قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الرجوع إلى الحق يقولون فضيلة والرجوع إلى الحق أمانة فمن لم يرجع إلى حق تبين له فقد أصاب العلم بقرحة نعم فقد أصابه أو مسه بقرحة ووضع في سبيل الأمة حجر عفرة والخطأ من طبيعة البشر صحيح فليكن الاستدراك حتما واجبا إذا كان الخطأ من طبيعة البشر جبلة وخلقة وسنة فيهم فليكن الرجوع إلى الحق ماذا حتما وواجبا أليس كذلك؟ وأمةنا رحمهم الله تعالى كانوا من هذا حتى قال أبو حنيفة النعمان حتى قال الإمام أبو حنيفة النعمان إننا نقول القول. ونرجع عنه ماذا غدا إنا نقول القول ونرجع عنه غدا بل طالما نهى يعقوب تلميذه أن يكتب عنه ولذا تجد في كتب أهل العلم تراجعات بل ومنهم من رجع عن سمانين بالمئة من علمه وهو من من فقه الشافعي وهو هو الشافعي بل أراه بهذا ارتقى درجة لم ينزل درجات بل تراه ارتقى درجة لم ينزل ماذا درجات وحسب الرجل زما الا يرجع أن يكون ماذا متكبرا وارحمك الله والكبر هو بطر الحق والكبر هو بطر الحق وهذه الثانية بل الثالثة الأولى الرجوع إلى العلم إلى الحق فضيلة والثانية الاستدراك من طبيعة ماذا البشر والثالثة أئمتنا رحمه الله تعالى من هذا في الميدان قال والأداء فإن فلاح الأمة في صلاح علماء أعمالها وصلاح, أعمال وصلاح أعمالها في صحة علومها وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون ترى وربي صدقت أليس الخوارج مثالا سيئا في هذا ففساد الخوارج أن كان رجالهم على مبدأ كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا كنا إذا هوينا شيئا صيرناه إيه حديثا، فلم يكونوا من أمانة الرواية حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى كان رائدهم الهوى، فكذبوا أعظم الكذب، ومن أظلم ممن كذب على الله. بل وآخر الزمان فتنة أخرى شهدتها بلاد غالية عزيزة على قلوبنا جميعا أو في قلوبنا جميعا ألا وهي الجزائر من أن قادة الفتنة لم يكون من أمانة الرواية وكذبوا كل الكذب على من على ثلاثة علمائها الكبار حتى توجع أحدهم فقال يوما من الأيام هو العلامة ابن عثيمين ما أكثر ما يكذبون عليا، فأهضروا دماء الأبرياء بل والأجنة في بطون أمهاتهم بماذا بالكذب على أهل العلم فلم يكون من أمانة ماذا من أمانة النقل وما الفساد المستشري في الأمة اليوم جرحا لا تعديلا ومن إسقاط رموز كبار صار الأغمار يصفونهم اليوم بالضلال والجهال والجهال والهلكة والمبتدعة وتلك الألقاب الصعبة المرة بماذا بما لم يكون من أمانة النقل فيما ينقلون عن أولئك المباركين المؤتمنين على العلم وأكثر الجرح اليوم قائم على ماذا على عدم امانة في النقل يقولون حسن قال وما قال يقولون زيد ينتهج منهج كذا وكذا والرجل على الحق الأبلج الأبيض المبين يا ويل الامة من هؤلاء وحسب الرجل ان لا يكون امينا وحسب الرجل أن لا يكون أمينا على العلم نعم ولذا قال تضيع الساعة أو قال تضيع الأمان وتكون الساعة فقيل متى قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فيأخذ بالأمان من ليس ماذا ويتولى قياد الأمة من ليس مستأمنين على علمها وعلى دينها وعلى الرواية قال فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة شوف هذا التشبيه الرائع كأن العلم جسد يتألم وأنت تعلم ما ألم ماذا ما ألم القرحة ووجعها صحيح قال وضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة الله وهذا تشبيه من أخيه السابق من أخيه السابق والشيخ كما قلت هو الأديب وأرى أن هذه البلاغة هي بلاغة قرآنية في أصلها وحق أن تكون البلاغة على لسان ماذا؟ رجل القرآن والإنسان يأخذ مما يقرأ ويأخذ مما يسمع أليس كذلك؟ أيقرأ القرآن ولا يصيب من بلاغتي شيئا؟ أيسمع القرآن؟ ولا يأخذ من لغتي فصاحة وبلاغة عرفت الطريق فلزم عرفت الطريق فلزم واعلم أن تقويم لسانك وأن بلاغته وفصاحته مرهونة بماذا بمطالعة كتاب الله قراءة وتدبرا وفهما قال لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسن فضيلة أو لينفعوا الناس بما عارفوا من حكمة يبأ أصل ضياع الأمان في ماذا؟ في فوات شرط الإخلاص فلو طلبوا العلم إخلاصا أو مخلصين لكان من أثر هذا الإخلاص على ألسنتهم ماذا؟ أمانة في أداء وتحمل وعمل ولكن شوف قال الشيخ لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسن فضيلة أو لينفعوا الناس بما عارفوا من شكمة وإنما طلبوه ماذا؟ شهرة والشهرة تحمل الإنسان على الكذب وتحمله على الخيانة ومثالهم في هذا ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين جعلوا الدين سلما للشرف وجعلوا الدين ركوبة ومطية للشهرة فقال وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا الله فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا وهذا ما كان يدعو قهابزة أهل العلم إلى نقد الرجال يبحاجت الأمة إلى علم ماذا الجرح والتعديل وهذا بيانه في درسنا القادم لأن الكلام يطول ولأن المسألة تمس واقعا والضبط في هذا يتعين وما كل الكلام يقال في موضع واحد وإنما لكل مقام مقال